وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات أنفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبواباً وسيرة الجبال فكانت ثرابة إن جهنم كانت مرصدة للطاعين ما أبا لا بثينة فيها أحقاً لا يذوقون فيها برداً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 تقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا لا يسمع. ولكن ذابا جزا من ربك عضاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون